مين شاف البلوى والناس هانت عليه البلوى واللي شكى من ظلم يحسبها عند الله مين شاف البلوى والناس هانت عليه البلوى واللي شكى من ظلم يحسبها عند الله واللي الكتاب بكو وان هاوت زول من شاف بل و الناس انت عليه بال مهما يدوم الحال صيف وشتا ما يدوم خلك وسيع البال كلن وعنده هموم مهما يدوم الحال صيف وشتا ما يدوم خلك وسيع البال كل وعنده موم في ناس ما ينامون ونهوتون <تصفيق> من شاف بلوى الناس هانت عليه بالواء من شاف بلوى الناس هانت عليه بالواء واللي شكى من ضيم يحسبها عنده من شاف بلوه الناس هانت عليه بلوه واللي شكا من ضيم يحسبها عند الله واللي کتاب بيكون هون, هون من شاف بلوه الناس اضحك تفاء الخير يا ضايق ابن ياك خلي القدر للغير ما جاكيت عداك ضحك تفاء الخير يا ضايق ابن ياك خلي القدر للغير ما جاءك تعدىك ترى الصبر مسنون هو نهايتون من شاف الناس هانت عليه البوا من شاف الناس هانت عليه البوا واللي شكى من ظلم يحسبها عند الله من شاف واللي شكى من ضيم يحسبها عند الله واللي الكتاب بيكون هون هوتهون من شاف بلوى الناس هانت عليه بلوى تتعرض الأزمات تعيش يا تشوف أحد عزيز أهمات وحد يقول ظروف تتعرض الأزمات تعيش يا تشوف أحد عزيز أهمات وحد يقول ظروف وحد يقول ديون هون هاويت